لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين مفكين حتى تأتيهم البيان رسول من الله يكل صحفا مطهرا فيها كتب قيمه وما تفوق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 جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري, تجري